قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم يسبح له فيها بكسر الباء الموحدة المشددة مبنيا للفاعل وفاعله رجال والمعنى واضح على هذه القراءة وقرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة مبنيا للمفعول وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على أن تقديره رجال فكأنه لما قال يسبح له فيها قيل ومن يسبح له فيها قال رجال أي يسبح له فيها رجال وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه وقد التزمنا أن لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها أو آية أخرى غيرها إلى آخره وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور يسبحوا بكسر الباء وفاعله رجال مبينه أن الفاعل المحذوف في قراءه ابن عامر وشعبه عن عاصم يسبح بفتح الباء مبنيا للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى والايه على هذه القراءه حذف فيها الفاعل ليسبح وحذف أيضا الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد قوله في الخلاصة ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيد في جواب منقرا ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح فقوله ليبكى يزيد بضم الياء المثنات التحتية وفتح الكاف مبنيا للمفعول فكأنه قيل ومن يبكي فقال يبكيه ضارع لخصومة إلى آخره وقراءه ابن عامر وشعبة هنا كقراءه ابن كثير كذلك يوحى اليك بفتح الحاء مبنيا للمفعول فقوله الله فاعل يوحى المحذوفه ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال بكونهم لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثناء ويوضح ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهيا جازما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية إلى غير ذلك من الآيات قال رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة ونحن سنذكر في هذا اللقاء مسألتين وندع الثالثة للقائنا القادم إن شاء الله المسألة الأولى اعلم أنه على قراءة ابن عامر وشعبه يسبح بفتح الباء يحسن الوقف على قوله بالاصال وأما على قراءة الجمهور يسبح بالكسر فلا ينبغي الوقف على قوله بالآصال لأن فاعل يسبح رجال والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى المسألة الثانية اعلم أن الضمير المؤنث في قوله يسبح له فيها راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والتحقيق أن البيوت المذكورة هي المساجد وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد وقد يظهر للناظر أن مفهوم قوله رجال مفهوم لقب والتحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج به قال مقيده عفى الله عنه وغفر له لا شك أن مفهوم لفظ الرجال مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق كما أوضحناه في غير هذا الموضوع ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر وليس مفهوم لقب على التحقيق وذلك لأن لفظ الرجال وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع فإنه يستلزم من صفات الذكوره ما هو مناسب لإناطة الحكم به والفرق بينه وبين النساء لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء ومعلوم أن وصف الذكور وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة والحاصل أن لفظ الرجال في الآية وإن كان في الاصطلاح لقبا فإن ما يشتمل عليه من أوصاف الذكوره المناسبة للفرق بين الذكور والإناث يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب لأن لفظ الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به والفرق في ذلك بين الرجال والنساء كما لا يخفى أيها المستمع الكريم في الحلقة القادمة سنأتي على المسألة الثالثة التي عقدها المؤلف حول الآية إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله